مثلا بأربعة ريالات الزيادة مية كثيرة لكن هو ما مع أربعة ريالات ما موه... ما... ليس معه إلا ريالان أو ما, ما مع شيء أبدا فالثمن يجزه فحينئذ يعتبر عادما للماء فيتهم او خاف باستعماله أو طلبه ظرر بدعه الماء عنده حاضر لكن يخشى إذا استعمله ان يتضرر بدنه ومعلوم أن الذي يتضرر بدنه باستمال الماء مريض فيدخل في عموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية فإذا كان هذا الرجل فيه قروح في أعضاء الوضوء أو في البدن كله عند الغسل وخاف ان استعمل الماء أن يتضرر نعم فلهم أن يتيمم طيب إذا خاف البرد يعني رجل سليم البدن لكن يخشى إذا اختسل أن يتضرر بدنه فماذا؟ ها؟ نشوف أول ما فيه مرتبة قبل التيمم يسخل الماء فإن لم يجد فإنه يتيمم لأنه يخشى على نفسهم الضرر وقد قال الله عز وجل ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقد استدل عمر بن عاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه اختساب طيب أو خاف, أو خاف بطلبه أي ضرر بدنه خاف بطلبه ضرر بدنه شون بطلبه يعني الآن ما عنده ما لكن يمكن يطلب لنا لكن يخشى, علي يخشى ضرر بدنه لأنه بعيد بعض الشيء والشمس حارة أو الصقيع فارد جدا ويخشى إذا طلبه أن يتضرر بدنه في هذه الحال يجوز أن يتيمع الدليل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء وقوله تعالى أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج وخوف الضرر حرج بلا شك الله. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين ما هو التأكل وعدم الماء امتداء درس او زاد على ثمنه او زاد على ثمنه او ثمن معجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدني او رفيقه او حرمته هذا امتداء درس او رفيقه او رفيقه يعني خاف باستعماله ظرر فيه مثال ذلك رجل معه ماء قليل ومعه رفقة إن استعمل الماء عطش هؤلاء الرفقة وتضرروا وإن ترك الماء وتيمم انتفع الرفقة به فماذا نقول نقول تيمم ودع الماء للرفقة لأن الماء إذا استمرته ودع تضرر به وقوله ورفيقه ظاهره سواء كان مسلما أو كان كافرا لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو المعاهد والذم والمستعر طيب أو خاف ضرر حرمته يعني امرأة زوجته أو ما كان لفولاتنا عليه من النساء خاف ان استعمل الماء أن تتضرر هنا يدع يدعو استعمال الماء لانتفاع الضرر أو خاف باستعمال الماء أن يتضرر ماله كيف يتضرر ماله باستعمال الماء نعم معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان وتضرر أو هلك وكذلك معه سيارة سيارة تصخم نعم إن لم يدع الماء لها فإنها تحترق وربما يتضرر هو أيضا بضررية نقول هنا لا تسامل الماء ودع الماء لها لألا تتضرر قال بعطش هذا متعلق بضرر يعني ضر هؤلاء بعطش العطش هو يضر معنوه يضر وربما يؤدي إلى الهلاك ها؟ يضر وربما يؤدي إلى الهلاك الثاني قال أو هلاك أو مرض بعطش أو مرض كيف المرض هل يمكن المرض بعدم استمال الماء قد يكون مدلا في الجيل جفاف, جفاف إذا لم يبل بالماء دائما تشق ففي هذا الحال يكون فيه ضرر قومة الاحتاج إلى عجل شيء بماء وهو دواء لشيء في بدنه إذا لم يستعمل الماء لهذا العجل فإنه يتضرر ويزداد مرغه أو هلاك وهذا واضح ايضا كيف تضرب الحلاكه ها يعطش يموت الموت وقوله ونحوه يعني من من انواع الاضرار اذا فالقاعده العامه ان نقول الشرط الثاني تعذر ايش استعمال الماء اما لفقته وإما للتضرر إما لفقده وإما للتضرر بماذا؟ باستعماله لمرض أو نحو قال شرع التيم شرع جواب إذا دخل جواب إذا دخل وهنا يعني تأخر جواب وطال الشرط حين معطوفات عليه وعند البلاغيين أنه إذا طال الجواب فانه ينبغي اعاده العامل ينبغي العامل حتى لا يقع عند سامع في تشويش بالنسبه لقوله تعالى ولا يحسبن الذين ابخلون بما آتاهم الله لهم لا الذي فلا تحسبنهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتو ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما من العدد كرر الفغن هنا لطول الفصل لكن هنا لو, لو أنه كرر الشرط لا عاد الأمر كما هو يعني الشرط كل هذه الأمور كلها من الشرط وقوله سرعت يمهم شرع أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا طبالك فإذن شرع أي وجب لما يتجب له الطهارة بالماء واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء انتبه إذا قيل شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب وعلى هذا فقوله سلع أي واجب لما تجيب له الطهارة بالماء واستحب لما تستحق له الطهارة بالماء كمثلا إذا كان يريد الصلاة فالتيمم واجب تيمم واجب إذا كان يريد أن يقرأ القرآن فالتيمم مستحب تيمم مستحب لأن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة وهذا غير مس المصحف لأن مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر فمس المصحف تجب له الطهارة لكن قراءة القرآن عن طهر قلب أو قراءة القرآن بمسحف أمامك وانت لا تمس بيدك هذه يستحب لها الطهارة ولا تجب طيب ثم قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ماء. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله أفاد المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعد طهره فإنه يجمع بين الطهار بالماء والتيمم بين الطهارة بالماء والتيموم مثال ذلك رجل معه معه قليل لا يكفي للأعضاء الأربعة يكفي لغاصل الوجه وغاصل اليدين فقط فماذا يسمع يقول مؤلف يجب أن يستعمله أولا ثم يتأمم من أين نأخذ أن يجب أن يستعمله أولا من قول التيمم بعد استعماله فيجب أولا أن يستعمله ثم يتيمم لماذا أوجبنا تقديم السنالة ليصدق عليه أنه عادم للماء لأنه لو تيمم من قبل في معنى يتيمم مع وجود الماء فيستعمل الماء أولا ثم يتيمم الدليل الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فنحن الآن مؤمنون بأن نقص أن نقص الأعضاء فيجب أن هذا الماء وقصلنا الوجه وقصلنا لديه اتقينا الله تعالى بهذا الفعل واذا بقي علينا بقي علينا مسكوا الرأس وغسلوا بشيء الماء الآن متعدد يعني الماء لا متعدد فماذا نصنع نرجع إلى بدله وهو التيمم وبهذا عرفنا أنه لا تضاد بين الحكمين لا تضاد بين قولنا إنك تسامل الماء ثم التيمم لأن استعمال الماء من تقوى الله عز وجل واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوى الله أيضا التيمم ليس للوجه واليدين ولكن للرأس والرجلين فلا تضاد وقال بعض العلماء إنه لا يمكن أن تجمع بين الطهارتين لأنك إذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدن والمهجل هذا خطف وهذا صحيح لأن هذا من باب التضار كيف تجمع بين البدل والمبدل منه فإما أن تستعمل الماء بلا تيمم وإما أن تتيمم بلا استعمال ماء إذن كيف هل أنا مخير يقول لا لست مخير إن كان الماء يكفي لأكثر الأعراء فاستعمل من تيوم مثل أن يكفي لأصل الوجه واليدين ومسح الرأس والوجنين فهنا استعمل ولا, ولا التيم وإن كان الماء لا يكفي إلا أقل من النص فاترك واستعمل التيم مثل أن يكون الماء لا يكفي إلا أصل الوجه فيقول هنا لا تستمر استعمل التراب حجته في ذلك قال لأن الجمع بين الماء والتم جمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا صح ولأن القاعدة في الشريعة تغليب جانب الأكثر فإذا كان الأكثر هي الأعضاء المقصولة إذا كان الأكثر هي الأعضاء المقصولة تغسلها ولا تتيمم وإذا كان أكثر العكس فتيمم فتيمم ولا تغسل فتيمم ولا تغسل هذا قوله القول الثالث يقول استعمل الماء مطلقا استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم لأن التيمم إنما ورد إنما كان بدلا عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية ولكن القول الأول أصح وربما يستدل له بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشجة الذي قال بصول عليه الصلاة والسلام إنما كان فيها نتايمم ويعصب على جرحي خلقة ثم يمسح عليه فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بين طهارة مصر وطهارة الغصر فما ذهب إليه معلف؟ هو الحق وقولهم إنه لا يجمع بين البدن ومذل منه نقول لهم هنا التيمم ليس عن الأعضاء المغصولة ولكنه ها عن الأعضاء التي لم تغسل أما الأعضاء المغصولة فقد طهرت فهو شبيه للمسعى الخطفين شبيه بهم بعض الوجوه لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غصر الزجل التي تأتي فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه قال المؤلف ومن جرح تيمم له و... ومن, جرح. ومن وجد ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي هنا فرق بين الجرح وبين عدم وجد الماء لأن تيمم للجروح لا يشترط له فقد الماء هل السبب في الأول نقول استعمل الماء ثم تيمم لماذا ليتحقق أنك فقدت الماء في مسألة الجرح لا حرج عليك أن تتيمم قبل أن تغسل بقية الأعضاء لأنه في الجروح لا يشترط فيه فقط المن إذ أن الإنسان يتيمم الجرح ولا معهود الماء. من جرح أي من كان فيه جرح يقول تيمم له وغسل الباق قوله تيمم له هذا إذا كان في الطهارة الكبرى لا بأس في الطهارة الكبرى يعني في الالتنابة أو الحيض أو ما عشب ذلك لا بأس أن يتيمم أولا ثم يعتسل ثانيا ليش؟ لأنه لا يشترط الترتيب يعني نأفرض أن رجلا فيه جرح في بطنه وعليه جناب يبي الجرح هنا لا يمكنه مسلح لأنه يتضرر بالماء ولا غسله أيضا لأنه يتضرر بالماء ما الفرض فيه ها؟ التيمم التيمم لأن استمال الماء هنا متعذر في هذا الجرح نقول لا حرج أن تتيمم أولا ثم تغتسل أو تعتسل أولا ثم تتيم ليش لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب أو لا ما ما؟ واجب ولا غير واجب؟, غير واجب يعني في الغسل لو وصلت أسفل بدنك قبل أعلى صح أو لا صح لو وصلت أعلى قبل أسفل صح لو غسلت الجنب العيمن قبل العيسة صح أو ليس قبل العيسة صح واضح إذن أنت إذا تهممت عن الجرح الذي في بطنك ما في كما لو غسلت بطنك الماء قبل بقية البدن ما في مانا أما إذا كانت يوم في الحدث الأصغر فهنا مشكلة لأن الحدث الأصغر فيه الترتيب إذا قدرنا أن نجح في اليدك وجب عليك ان تغسل وجهك اولا ثم تتيمم ثم تمسح الراس ثم تغسل رجليك وهنا يشترط الترتيب والموالاه ايضا والمشكل اشتراط الموالاه معناه لازم يكون عندي مندي عندي مندي إذا غسّلت وجهي هل أطول الآن ونشف يديه من أجل أي شيء من أجل التهمّم من أجل التهمّم لا يكون بتراب إلا غبار وإذا صرفت يديه رطبه ووجهي رطب ما صرف وعلى هذا لازم يكون واحد يعد منديلاً عند الوضوء إذا كان جرح في يديه يعد منديلاً إذا غسل وجهه على طول تمسح ثم ها؟ ثم تيمم ثم أتم ورؤة ها؟ أي ما يحصل في قبل أو بعد إن كان, إن كان في اليمنى فالأفضل أن يتيمم قبل غسل اليسرى وإن كان في اليسرى فالأفضل يغسل اليمنى قبل أن يتيمم لليسرى لأنه لا يوجد تطيب واجب بين اليمنى واليسرى فهمت ما الآن طيب هذا الفعل هل يعمله الناس الآن ها؟ ما يعمله الناس وش يسألون الناس الآن إلى قضم توضي وراح للمسجد ده. تيمم في المسجد ففات عليه إيش الترتيب والموالات الترتيب والموالات فعلى هذا على المذهب صلاة هذا الرجل لم تصل صلاة لم تصل لماذا لأنه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته لكن الحمد لله أن المسألة فيها قول آخر هو الصحيح أنه لا يشترض لا فرتيب ولا موالأة وأن التيمم عن الجرح في الحدث الأصبر كالتيمم عن الجرح في الحدث الأكبر وبناء على ذلك فيجوز أن أتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اللوم فإن أكثر الناس يتوضعون في بيوتهم ثم إذا جاءوا للمسجد تيمموا في المسجد لجرح فيهم لكن اللي بيأخذ المذهب لا بد عن يراعي إيش؟ الترتيب والموالات إذا كان الجرح في طهارة التمرا في ولهذا قال مالك وامام جره تيمم له وعصر الباقي قبل ما ياخذ الاستنجاء اي حياتنا مرات هذا هو ايش هو بجوابه وش جواب السؤال يقول اذا كانت اللجنه مجبصه وش تقول يا احمد يتيمّم يمسّع عليها إذا كذا يمسّع عليها إيه مجبّص يمسّع عليها وش تسمّى عند العلماء المسّعى الجبيرة المسّعى الجبيرة أرأس يا طلال طيب نعم أظنّا الأخ خشار إليه نحن قلنا ونقول الآن نقول الآن بعض العلماء بعض العلماء يقولون إن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة فقط وأما الطهارة المستحبة مطلقة سبعا كانت غسلاً عم وضوءاً فإنه لا يشرع لها الطهارة المستحبة أفهمتم الآن؟ أقول إن بعض العلماء يقول إنه لا يشرع الطهارة المستحبة وإنما يشرع للطهارة الواجبة واستدل لذلك باثر ونظر الاثر قالوا ان لاحظوا كل انما ذكرته من في الطهاره الواجبه بقوله او جاء احلمكم من الغائط او لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمم ولان تيمم هذا الاثر أما, التيمم أما, التيمم اما النظر فقالوا ان التيمم طهاره ضروره والطهارة غير الواجبة ليس لها ضرورة هل الإنسان في ضرورة إليها الطهارة غير الواجبة اجزم يا جماعة لا لا ضرورة لها لأنه مستحب إن شاء فركها وإن شاء فعلها وما دام لا ضرورة لها فإنها لا فإنه لا أشعر التمو وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بن حمد رحمه الله وكما ترون الآن هذا هذا الاستدلال وهذا التعليل قوي جدا لكنه يعكر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام تيمم لرد السلام وقال إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع بالإجماع وإذا كان ليس بواجب وقد تهم له الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ من مشروعية التيمم لما يستحب له التيمم لما يستحب له التيمم لما يستحب له الطهارة نعم إنه يشدع التيمم لما تستحب له الطهارة وأظن الاستجال بهذا الحديث واضح واضح جدا ثم نقول هناك أيضا تعليل وهو أن التهم ما بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدأ فمثل سحبت الطهارة بالماء سحبت الطهارة بالتهم فيقابل ذلك الدليل بدليل أحريث ويقابل النظر بالنظر الآخر وعلى كل فالذي يظهر لي والله أعلم أنه, أنه يتيمم لو لم يكن من ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبد الله عز وجل بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة طيب ما تقولون في رجل أراد أن يتوضى وليس عنده إلا ما يكفي وجهه ويديه الله مبتدى الدرسة جديدة ويجب طلب الماء في رحله يجب طلب الماء أولا أفاد المؤلف يجب والواجب عند العلماء هو الذي لا بد من فعله لا بد من فعله قالوا وهو ما أمر به الشارع الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام على سبيل الإلزام بالفعل هذا الواجب وحكمه ان فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب أرفتم؟ طيب ونحن نقول إن تاركه مستحق للعقاب ولن نقول يعاقد تاركه لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما يجعل ذلك لما يشاء الواجب عند أهل العلم هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل يعني لازم تفعله حكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب إذن طلب الماء هنا لازم ان يكتطر طلب الماء ما هو الدليل على وجه بالطلب؟ قالوا لي أن الله تعالى قال فلم تجد ماءا فلم تجد ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ما يقال لم يجد إلا بعد الطلب واحد مثلا ما تحرك ولا دور ما يقول الله ما وجدت نعم ولهذا لو تكتب مثلا لم أجد فيه خلافا وانت ما رح تطالح قطب يجوز وقل هكذا ولا لا ما يجوز مجد. كيف تقول لم يجد في ما طرعت الأكتاب على قول واحد فلا يقال لم يجد إلا لمن طلب إذن ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالى فلم تجد ماء طيب قال في رحله رحله يعني الجماعة اللي أنت معه الجماعة اللي أنت معه. الرحل يعني المتاع اللي يحمل على البعير والمراد الجماعة اللي أنت معه فإن كنت تعلم أنه ليس فيه شيء فلا حاجة إلى الطلب لأن الطلب تحصيل حاصب رجل يعرف أنه ما عنده إلا قربة فارضة من الماء أو جالون فارضة من الماء يحتاج إلى الطلب. لو أنه طلب في هذا الحال لقيلنا هذا مجنون يجي فتش في رحلة نعم ويجي الدورة في قال أنا أدور ما وهما معه لا جوالين ولا شيء أبدا فإذا كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فإنه لا يجب الطلب لأن الطلب حينئذ عبد وإضعت وقت لكن لو فرض أن أحدا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرحل مثل أن كنا قد وصينا إنسانا ليكيلنا بماء وفيه احتمال أن الرجل جاء في غفلة منا ووضع الماء في الرحل فحينئذ نعم يجب الطلب واضح وقوله في رحله وقربه يعني قرب الرحل يعني بحيث أن نكتمشي مثلا دور هل حولك بئر أو غدير أو ما أشبه ذلك المهم لا يكون في قربه هل له حد محدود القرب؟ لا يرجع في ذلك إلى العرف ومعلوم أن القرب عرفاً يختلف باختلاف الأزمنة فمثل إذا كانت المسألة في رواق يدور في قربه ليس؟ إما لأنه قليل النظر وهو يسوف الحين أو لأنه إنسان لو يتعدى رحله قيد شبر ضاع ضاع ولدل ويوجد بعض الناس هكذا بعض الناس لو يروح عن رحل قليلا ويختفي عنه ضاع ولا عرف يذهب لا ولا شمال فهذا ما فرضه فرضه لا فيه قبر الدلالة يجب أحد يدله وتعال زكري الله سواء بفلوس أو, أو مجانا دلني على الماء دلني على الماء إذا ما وجد لا برحلة ولا بقربه ولا بدلالة فحينئذ يجوز له التيمم يجوز له التيمم ودليل ذلك من الآية فلم تجد ماء يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد نسي قدرته عليه يعني إنسان كان يعرف من قبل أن حوله بئر نعم <تصفيق> أن حوله بئرا لكن نسي يوم صلى الله شوي ومشي شوف البئر شاء الله أزل الله أني نأس أنا نسيت هذا البئر ماذا يصنع يعيد الصلاة يعيد صلاة كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا ان نسنا وأخطأنا يقول لأن هذا تحصيل شرط والشرط لا يسقط بالنسيان الشرط لا يسقط بالنسيان فأنت بالحقيقة عندك نوع تفريط والسان بقيت تفكر وتقدر لماذا أنك تذكر أما مجرد تقول وراء ما هنا شيء ثم تيمن فهذا فيه نوع تفريط منك فواجب عليك الإعادة وقيل إنه إذا نسي قدرته عليه فإنه لا يعيد بأنه لم يقصد مخالفة الأمر فأنا حينما صليت منتهى قدرته أني أقول ما حولي, ما حولي ما فلم أقصد مخالفة أمر الله ولا وعلى هذا فلا يعرف عليه لكن الأحوط أن يعيد الأحوط أن يعيد والعلماء إذا قالوا الأحوط ترى لا يعنون أنه واجب لكن يعنون أن الوراء أن يعيد لألا يعرض الإنسان نفسه للعقاب وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به كما قال الشيخ خسان في البتاوي يقول أن الحكم الاحتياطي لا يعني أنه على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الوراء بالتزامه يقول من وإن وابت يممه أحداثا صلى ولم يعد جواب متأخر وإنما تيمم إحداثا أو نجاسة على بني تضر إزالته أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حدث في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى هذا جواب الشرط ولم يعد إنها بتيممه أحداثا أجزأ هذا التيمم الواحد عن الجميع ولو متنوعة ولو كانت متنوعة لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد أو من أنواع أو من جنس أو من أجناس مثال النوع الواحد مثل رجل بال عدة مرات بال عدة مرات هذا حدث أحداثه لا حدث واحد أحداث لكن نوعها واحد وهو البول أنواع أنواع من جنس رجل دان وتغوط واكل لحم الابل هنا هذه أه هذه انواع لكنها من جنس واحد هو شيء واحد حدث اصلا على واحد طيب رجل احتلم وانزل وبال وتغوط هذه أجناس لأن الأول حدث أكبر والثاني حدث أصبر هذا الرجل تيمم ونوى كلها الأحداث كل الأحداث التي عليها يجزب ما هو الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ملء ما نوى هذا الحديث العظيم من أعضر الأحاديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ملء ما وهذا تيمم والتيمم عمل نوا به عدة أحداث نقول لك ما نويت وإنما لكل ملء ما نوى طيب أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها يعني نوى نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها مثال نجاسة على البدن لتضره إزالتها مثل لو سقطت نقطة من بول على جرح طري لا يقدر يمسحه ولا يبصره هذه نجاسة على بدنه تضره ها؟ تضره إزالته أولا لا لأنه ما يقدر يغسله لأن الماء يضره ولا يقدر يمسع بخلقه لأن المسح أيضا يضره على أن المسح لا يحصل به التطيير أيضا المسح لا يحصل به التطيير فإزالة النجاسة إذن تضره أولا لا طي يتيمم لها أولا ما يتيمم كلام المؤلف يدل على أن يتيمم ولهذا قال أو نجاسة على بدنه تضره إزالته أو عدم ما يزيلها مثل طلال عدم ما يزيلها أصابه بول على بدنه لكن ما, ما عنده ما, ما عنده ما يزيلها به دقيق. ليس عنده نعطيكه مفتقائي ولا بدل الأذى اقو ما عنده ما ان يزيلها يتيمم ولا لا يتيمم لان كان نجاسه على بدلته ضروري ازالتها او عاد ما يزيلها هذا عاد ما يزيله ما عنده ما فيتيمم طيب البويه نجس ولا لا ها لبعض الناس ما في شيء نجس من البويات ها؟ لو فرض ان فيه نجاسة بويه نجاسة ولطخت الميزيله ولا ما ما يزيله وش يزيله البنزين والقاز ما عنده بنزين ولا قاز يتيمم يتيمم على كلام المؤلف وش ايه يبق معروف ان البويه ما يتروح افادنا المؤلف يا جماعة من كلام افادنا رحمه الله أن النجاسة على البدن يتيمم لها وأن النجاسة على الثوب أو في البقعة لا يتيمم لها لأنه قال نجاسة على البدن أما لو كانت نجاسة على ثوبه وهما يقدر يغسلها ما عندهما يغسلها به فهل يتيمم وصلي نقول لا طيب نزل الثوب قال ما عندي ثوب غيره إن نزلته صلت عاري ها. يصلي به والمذهب يصلي به ويعيد المذهب يقول إن يجب أن يصلي به ويجب أن يعيد فلو بقي هذا الثوب عليهم شهر شهر كامل هو بلبر ما عنده, ي... عنده غيره الثوب ولا عنده ما يغسل به نجاسة قلنا لا نعم يقضي 150 صلاة ويصلي وجوبا بالنجس ويقضي والقول الثاني أنه يصلي به ولا يجب الإعادة لا يجب الإعادة لأن الله يقول فاتق الله ما استطاعه وهذا هو الذي استطاعه هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلي به وهذا هو الصحيح بلا شك طيب لكن هل يتيمم بالنجاسة على توبة لا لا يتيمع طيب نجاسف في بقعته نجاسف في بقعته يمكن أن في بقعته أين؟ يكون الصلاة العافية محبوص في مكان نجس محبوص في مكان نجس لأن فيه بعض الولايات الظلمة يحبس المسلم في المرحاض هذا اللي يحبس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوص في نجس نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة لكن الوضع يتوضع طيب فهذا المؤلف أنه لا تيمم عن نجاسة على بدن إن غلط فصوبوني خطأ البدن يتيمم لها لا تيمم عن نجاسة على ثوب صحيح لا تيمم عن نجاسة في بقعة صحيح والصحيح أنه لا تيمم عن نجاسة مطلقة لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقاء وذلك لأن الله إنما ذكر التيمم في, في, الأحداث, فقط. في الأحداث فقط فلا يجوز أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل ولأن النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده فمتى خل الإنسان من النجاسة ولو بغير نية, لو بغير نية فإنه يطفر منها أرأيت لو أن يدك مثلا أصابها بور يدك إذ راعك محل وتوضعت على أنك متوضي ونسيت أنه أصابه البور هل يطفر أو لم يطفر مع أنك ما نويت لأن المقصود بإزالة النجاسة هو التخلي عنه ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم بخلاف الورو والغسل فإنه تعبد فإذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبد لله وتذلل له وتذلل له بالترى وهذا القول وأحد القولين في المسألة وهو السواب بالأشك كما أنه لا يتيمم عن النجاسة في وفي البقعة فعندنا أربعة أمور أخوانا حدث نجاسة على بدن نجاسة على ثوب نجاسة على فقعة الحدث يتيمم عنه بالنص والإجماع ما في إشكال والنجاسة على البدن وال... على الثوب والبقعة لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب إلا كان هناك قول ضعيفة والنجاسة على البدن يتيمم عنها على المذهب والصحيح أنه لا يتيمم عنها يغزلها إن وجد الماء وإلا سقط عنه نوجه هذه المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يجب يحملون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشق وعلى هذا في على من أهرب البحلة أنهم يخذوا معهم وائد لأن الوائد الع... على الحمد لله متيسر والقول الثاني لأن لا المسافر لا يزمه يحمل من الماء إلا ما يكفيه ورحله فقط وهذا هو أن هذا هو المقصود بقوله أن كنت مرضى أو على سفر والظاهر أنه إذا كانت مشقة يسيرة أنه يجب عليه الحد أما إذا كانت مشقة كثيرة فهذا ما يجب هذا القياس طيب وذكرنا أن القول الراجح خلاف ذلك فما هو حجة القول الراجح وما هو دفاعهم عن هذا التعليم جديد أو خاف بردا خاف بردا من, من استعمال الماء فإنه يتيمن لكن إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء فإن لم يجد وخاف إن اغتسل, تيمم، إن اغتسل مرض فإنه يتيم ولا يكفي الخوف من البرد فقط لكن خاف ضررا من البرد أما أن يخاف البرد كل واحد في الشتاء إذا توضى يبرد لكن المقصود أنه يخشع على نفسه الضرر من البرد ففي هذه الحال إيش له أن يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع فإذا خاف بردا لا يحتمله إلا بضرر فله أن يتيمم إذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه أن يستعمل الماء الجواب نعم يجب عليه نعم وسيأتي إن شاء الله يدري ذلك قال أو حبس في مصر حبس في مصر. المصر المعروف المدينة حبس يعني فلم يصل إليه الماء فإنه يتيمم وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إنه لا يتيمم لأنه ليس مسافرا وليس عادما للماء فالماء موجود لأنه في مصر وذلك يقال هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدوه لأنه حبس ولم يوصل إليه الماء وحينئذ يكون قد تعذر عليه السماء الماء فيباح لو تيمون طيب حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه ولا يقول سأؤخر الصلاة حتى أقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب أو, أو حبس في فتيمم أو عدم الماء والتراب لم يجد ماء ولا ترابا مثل أن يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب تراباً يتيمم به ولا ما أن به ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أمرت لكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل من امتي ادرك الصلاه فليصلي فان هذا عام ومن هنا ناخذ اهميه المحافظه على الوقت وان الوقت اولى ما يكون, أو أولى ما يكون من الشروط في المحافظه فان قصر صلي, صلي بلا ورع وبلا تيمم بلا تيمم على حسب حالك ثم قال الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار هذا بيان ما في عندي نعم هذا بيان ما يتيمم به يقول ملك بتراب والتراب معروف خرج بذلك ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبع ذلك فلا يتيمم يجب أن يتيمم بتراب فإن عدمه ولم يكن إلا في بر ليس فيه إلا الرمل أو ليس فيه إلا الطين لكثرة الأمطار فحين يذن يصلي لا تعم لأنه عدم الماء والتراب طيب هذا بتراب ما هو الدليل قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواة وجعلت تراب لي طهورا قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فإن الأرض كلمة عامة لكن تراب خاص فيقيد العام بهذا بالتراب هذا هو دليلهم ولكن هذا الدليل, هذا الدليل رفضه جمهور العلماء وقالوا إنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فإنه ليس بقيد يعني تقرير هذه القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تقييدهم لا يقتضي تقييده وكذلك ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيصهم وقد نصى على ذلك على هذه القاعدة كثير من العلماء منهم الشوكاني في العطار ومنهم كذلك الشنقيطي في, في تفسيره على هذه الآية الآية على أنه إذا ذكر بعض افراد العام بحكم حكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التقييد توضيح ذلك القاعدة. هذه القاعدة مثلا إذا قلت أكرم الطلبة أكرم الطلبة هذا عامل لا ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة هل يقتضي هذا التخصيص العام؟ ونقول إنك لا تكرم إلا فلانا لا ليش لأنك الآن ذكرت فلانا بحكم يوافق العام فلا يخصصون لكن لو قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام لأنني لما قلت في الأول أكرم الطلبة دخل فيهم هذا الرجل فإذا قلت لا تكرم خرج. فصار هذا هو التخصيص لأنه ذكرته بحكم نخالف حكم العام انتبه لهذا ومن ذلك أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ربع العشر يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الفضة مطلقا لأنه قال وفي نعم. والرقة هي السكة المضروبة على قوله فنقول إن سلمنا لكم أن الرقة هي الفضة المضروبة فإن هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام وهذا لا يقتضي التخصيص إذن نرجع إلى ما نحن فيه جعلت للأرض مسجدا وطهورا عام للأرض يشمل الرملية والترابية والحجرية نعم يشمل كل هذا جعل التراب لطهورا أو تربتها لنا طهورا هذا قيد لكنه قيد بماء إيش؟ يوافق العام المطلق فلا يكون مخصصا وهذا هو الصواب إذن نقول لا يجب التيمم بتراب بل تتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض يعني الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا والصعيد كل ما تصاعد على الأرض فهو صعيد والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضي رملية وأراضي حجرية وأراضي ترابية ولم يخصص شيء دون شيء والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شك أنه مر برمال كثيرة ومع ذلك فلم ينقل أنهم كانوا يحملون التراب ولا أنهم كانوا يصلون بدون بدون تيمون وعليه فيكون القول الصحيح أنه لا يشترق التراب اشترى المؤلف أيضا طهور طهور وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة تقسام طهور وطاهر ونجس كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة تقسام طهور وطاهر ونجس فخرج بقوله طهور التراب النجس مثل أن تجد بقعة قد أصابها بول ولم يطهر ذلك البول فهل تتيم منها؟ لا لأنها ليست بطهور ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث ولا نعلم خبثا يوصف به الصيد إلا أن يكون نجسا وعلى هذا فإذا كانت الأرض نجسة فإنه لا يتيمم عليه. ولكن يبقى النظر ما هو التراب الطاهر الذي لس بطهور التراب الطاهر الذي لس بطهور والتراب الذي يتساقط من الكفين أو من الوجه بعد التيمم به بعد التيمم به نعم هذا يمكن يمكن لكن بصعوبة لأنك إذا ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك قد يأتي واحد ويضرب يديك ويمسك يمسك هذا يمكن أو لا يمكن يقول تعالب تيمم من وجهك ويديك نعم لكن لا يخبطك على وجهك المسكن خلوا إذا بغى يخبط باليدي هل يزعو التيمم هنا لا ليش لأن التراب اللي على اليدين تراب مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مضاف فأما لو تيممت من المكان الذي ضربت عليه يديك فإن ذلك ليس بطاهر بل هو مثال ذلك نحن الآن في, في أرض فجاء رجل وضرب على الأرض ورأينا آثار يديه على الأرض وتيمع فجاء آخر وضرب على مضرب يديه يصرح ولما يصرح يصرح وقد يتوهم بعض الطلبة ان هذا المكان أو هذا التراب صار طاهرا غير مطهر والأمر ليس كذلك بل نصر الفقه رحمه الله على أن هذا جائز وأن هذا يشبه أن يتوضع الجماعة من بركة إذا توضعوا من بركة ما يكون طاهر مطهر نعم فانتبهوا لهذا طيب والصحيح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرا غير مطهر في التراب كما أنه ليس هناك قسم في الماء يسمى طاهرا غير مطهر الشرط الثالث قال له غبار فإن لم يكن له غبار فإنه لا يصبح تيمو به مثل أن يكون هذا التراب ثريا ثريا يعني إيش, إيش؟ فيه رطوبة وليس المراد بالثري الغني ما أخذ لا وثريا يعني لدنا أي فيه رطوبة فإنك لا تتيمم به وعلى هذا فلو كنا في أرض قد أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فإننا إيش؟ لا نتيمم عليها بل نصلي بدون تيممها والصحيح في هذا المسألة خلاف ذلك لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب يقول ماللث من من من من عندي لكن طيب إذا كان غير محترق معناه لو كان محترقا مثل السمنت والرماد من, من, من الخشب لكن نعم الجس مع النرجس ما يصح ما يصح مطلقا لأنه ليس بفرق فإنه لا سوء يتيم به نعم وهذا أيضا من الأشياء الضعيفة والصواب أن كل ما على الأرض من تراب وحجر ورمل رطب أو يابس يتيم منه بقي أن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه. فإن من للتبعيط ولا تتحقق البعضية إلا في غبار يعلق باليد نعم ويمسح به الوجه نعم الجواب أن من الابتدائي غاية لا للتبعيط نعم الجواب أن من الابتدائي غاية فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة فإذا قلت هذا خلاف الظاهر لأن ظاهر فامسح بيوجه ما منه قلنا هذا مسلع لكننا عدلنا إلى غير الظاهر من أجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ظاهرها أن ذلك ليس بشرط لأنه يسافر في الأرض العملية والأرض التي وصيبت في مطر ومع ذلك ما نقل عنه أنه كان يدعو التيمم في مثل هذه الحال وطال المؤمنين